فإذا قضية الصلاة فانتشروا في الأرض وذتوا من فضل الله وذكر الله كثيراً وذكر الله كثيراً لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجاراً أوله أنفضوا ليجا وترفوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء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 111. تخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون 112. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإني يقولون تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسنده، يحسبون كل صيحة عليهم. 119. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون